يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعْدَ لَكَ فِي أَيِّ سُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ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 وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما